بسم الله الرحمن الرحيم زاد المسافر وأنيس المسامر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين أخ المسافر وعزيز المسامر أحييك بخير تحيه فسلام الله عليك ورحمته وبركاته وأرجو لك إن كنت مسافرا سفرا سعيدا وعودا حميدا وإن كنت مقيما عيشا رغيبا وعملا مجيدا أقدم إليك هذه النفحات الملتقطه من آلاف الصفحات تداعب النفس وتسلي الروح من صميم الحكمة ومن قلب المعرفه مشفوعة باللفظ الجذاب والعباره الجزلة فهي زادك في سفرك وأنسك في سمرك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول روحوا القلوب ساعة وساعة فإن القلوب إذا كلت عميت أو كما قال ولا يقول الترويح بالغناء الماجن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 مختارات من كتاب طرائف ونوادر من عيون التراث العربي للدكتور نايف معروف من طباعة دار النفائس لطائف الخلفاء والأمراء هل لا قل قيل إن أبا بكر رضي الله عنه رأى رجلا بيده ثوب فقال له هو للبيع فقال الرجل لا أصلحك الله فقال الصديق هل لا قلت لا وأصلحك الله لئلا يشتبه الدعاء لي بالدعاء عليه أشأت النقد رأى عمر رضي الله عنه أعرابيا يصلي صلاة خفيفة فلما قضاها قال اللهم زوجني الحور العين فقال له لقد أسأت النقدة وأعظمت الخطبة أدرك قومك يقال إنه أقبل رجل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ما اسمك فقال الرجل شهاب بن حرقه قال ممن؟ قال من أهل حره النار قال وأين مسكنك؟ قال بذات لظى فقال له رضي الله عنه أدرك قومك فقد احترقوا فكان كما قال أبو عيسى ضربني ونظر عمر رضي الله عنه إلى جارية له سوداء تبكي فقال ما شأنك قالت ضربني ابنك أبو عيسى قال أو قد تكن بأبي عيسى علي به فأحضروا فقال ويحك أكان لعيسى أب فتكن به أتدري ما كنا العرب أبو سلمة أبو طلحه أبو حوضلة ثم الدبل. الصبي الذي اسكت عمر اجتاز عمر رضي الله عنه بسبيان يلعبون فهربوا إلا عبد الله بن الزبير فقال له عمر لما لم لم تسر مع اصحابه قال لم يكن لي جرم فاسر منك ولا كان الطريق ضيقا فاوسع عليك عمر يقبل وجه علي استعد رجل على علي بن ابي طالب رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي جالس، فالتفت اليه فقال قم يا ابا الحسن فاجلس مع خصمه فقام فجلس معه وتناظر ثم انصرف الرجل ورجع علي الى محله فتبين عمر التغير في وجهه فقال يا ابا الحسن ما لي اراك متغيرا أكرهت مكان؟ قال نعم قال وماذا؟ قال كنيتني بحضرة خصمي هل لا قلت قم يا علي فاجلس مع خصمك؟ فاعتنق عمر عليا وجعل يقبل وجهه وقال بي أبي أنتم بكم هدانا الله وبكم أخرجنا من الظلمات إلى النور حزيث يداعب عمر روي عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه لقي حزيفة بن اليمان فقال له كيف اصبحت يا حزيفة فقال اصبحت أحب الفتنة وأكره الحق وأصلي بغير وضوء ولي في الأرض ما ليس لله في السماء فغضب عمر غضبا شديدا فدخل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له يا أمير المؤمنين على وجهك أثر الغضب فأصبره عمر بما كان له مع حزيفة فقال له صدق يا عمر يحب الفتنة يعني المال والبنين لأن الله تعالى قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة ويكره الحق يعني الموت ويصلي بغير وضوء يعني أنه يصلي على النبي بغير وضوء في كل وقت وله في الأرض ما ليس لله في السماء له زوجة وولد وليس لله زوجة وولد فقال عمر أصبت واحسنت يا أبا الحسن لقد أزلت ما في قلبي على حزيفة بن اليمان أعجبه جماله وقيل إن سليمان بن عبد الملك خرج من الحمام يريد الصلاة ونظر في المرآة فاعجبه جماله وكان حسن الوجه فقال أنا الخليفة الشام فلقيته إحدى جواري فقال كيف ترينني فتمثلت ليس فيما بدا لنا فيك عيب عابه الناس غير أنك فاني أنت نعم المتاع لو كنت تبقى غير ألا بقاء للإنسان ورجع فحمى فما باتت تلك الليلة إلا ميتا قبحه الله استعمل معاويه عاملا من قبيلة كلب فخطب يوما فذكر المجوس فقال لعنهم الله ينكحون أمهاتهم والله لو أعطيت عشرة آلاف درهم ما نكحت أمي فبلغ ذلك معاوية فقال قبحه الله أترونه لو زادوه فعل وعزل الرشيد يطلب ابن الأحنف ليلا حقي أن الرشيد عمل في أحد الليالي بيتا من الشعر ورام أي يشفعه بآخر فامتنع القول عليه فقال علي بالعباس ابن الأحنف فلما طرق عليه زعرة وفزع أهله فلما وقف بين يدي الرشيد قال له وجهت إليك بسبب بيت قلته ورمت أن أشفعه بمثله فامتنع القول عليه فقال يا أمير المؤمنين دعني حتى ترجع إلي نفسي فإني تركت عيالي على حال من القلق عظيمة ونالني من الخوف ما يتجاوز الحد والوصف فانتظر الرشيد هنيها ثم أنشده جنان قد رايناها ولم نر مثلها بشرا فقال العباس بن الأحنف يزيدك وجهها حسنا إذا ما زدته نظرا فقال زدني. فقال إذا ما الليل سال عليك بالاظلام واعتكر ودج فلم تر قمرا فأبرزها ترى القمر فقال له الرشيد قد زعرناك وأفزعنا عيالك وأقل الواجب أن نعطيك ديتك وأمر له بعشرة آلات درهم الرشيد والبرمكية وحكي أن امرأة دخلت على هارون الرشيد وعنده جماعة من وجوه أصحابه فقالت يا أمير المؤمنين أقر الله عينك وفرحك بما أعطاك لقد حكمت فقصدت فقال من تكونين أيها المرأة فقالت من آل برمك ممن قتلت رجالهم وأخذت أموالهم فقال أما الرجال فقد مضى فيهم قضاء الله وأما المال فمردود إليك ثم التفت إلى الحاضرين من أصحابه وقال أتدرون ما قالت هذه المرأة فقالوا ما نراها قالت إلا خيرا قال ما اظنكم فهمتم ذلك أما قولها أقر الله عينك أي أسكنها عن الحركة وإذا سكنت العين عن الحركة عميت وأما قولها وفرحك بما أعطاك أخذته من قوله تعالى حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغدا وأما قولها حكمت فقفت أخذته من قوله تعالى وأما القاسقون فكانوا لجهنم حطبا حلم الصادق وعفوه وإحسانه روي أن غلاما وقف يصب الماء على يدي جعفر الصادق فوقع الإبريق من يدي الغلام في الطست فطار الرشاش في وجهه فنظر جعفر إليه مغضبا فقال يا مولاي والكاظمين الغيظ قال قد كظمت غيظي قال والعافين عن الناس قال قد عفوت عنك قال والله يحب المحسنين قال اذهب فأنت حر لوجه الله تعالى العفو والكرم وأتي مصعب بن الزبير بأثارة من أصحاب المختار الثقفي فأمر بقتلهم بين يديه فقام إليه أسير منهم فقال أيها الأمير ما أقبح بك أن أقوم يوم القيامة إلى صورتك هذه الحسنة ووجهك المريح الذي يستضاء به فأتعلق بك وأقول يا رب سل مصعبا فيما قتلني فاستحيا مصعب وأمر بإطلاقه فقال أيها الأمير اجعل ما وهبت من حياتي في خفض ودعة من العيش قال قد أمرت لك بثلاثين ألف درهم قال اشهدك ايها الامير ان شطر هذا المال لعبيد الله بن قيس الرقيان قال وين ذلك قال لقوله انما مصعب شهاب من الله تجلت عن وجهه الظلماء فضحك مصعب وقال اقرب ما امرنا لك به ولابن قيس عندنا مثله فما شعر عبيد الله بن قيس الا وقد وافاه المال حلم المهلب قيل إن المهلب ابن أبي الصفرة مر بحي من همدان فرآه شاب من أهل الحي فقال هذا المهلب فقالوا نعم قال والله ما يساوي خمسمائة درهم وكان المهلب رجلا أعظم فسمعه المهلب فلما كان الليل أخذ خمسمائة درهم واتى إلى الحي فأرقب الشاب إلى الرعاة فأتى إليه وقال افتح حجرة ففتح الشاب حجرة فسكب فيه الخمسمائة درهم وقال خذ قيمة عمك المهلب، والله يا ابن أخي لو قومتني بخمسة آلاف دينار لأتيتك بها فسمعه شيخ من اهل الحي فقال والله ما أخطأ من جعلك سيدا غلام يغلب بن شعبة قال المغيرة بن شعبة ما غلبني أحد قط إلا غلام من بني الحارس بن كعب وذلك أني خطبت امرأة من بني الحارس وعندي شاب منهم فأصغى إلي فقال أيها الأمير لا خير لك فيها قلت يا ابن أخي وما لها قال رأيت رجلا يقبلها قال فبرئت منها فبلغني أن الفتاة تزوجها فأرسلت إليه فقلت ألم تخبرني أنك رأيت رجلا يقبلها قال نعم رأيت أباها يقبلها المغيرة يخطب بنت تسعين ومن طريف أخبار المغيرة أنه وهو واجي الكوفة لمعاوية سار إلى دير هند بنت النعمان بن المنذر وهي, وهي فيه عمياء مترهبه على دين النصرانية وكانت بنت تسعين سنة فاستأذن عليها فقيل لها أمير هذه المدرة بالباب فقالت قول له أم ولدي جبلة ابن الايهم أنت قال لا قالت أفئة من ولد المنذر ابن ماء السماء قال لا قالت سمن أنت قال المغيرة ابن سعبة الثقفي قالت فما حاجتك قال جئتك خاطبا قالت لو كنت جئتني لجمال أو لمال لأطلبتك ولكنك أردت أن تتشرف بي في محافل العرب فتقول نكحت ابنه النعمان بن المنذر وإلا فأي خير في اجتماعي أعور وعمياء فبعت إليها كيف كان أمركم فقالت ساختصر لك الجواب. أمسينا مساء وليس في الأرض عربي إلا وهو يرغب إلينا ويرهبنا ثم أصبحنا وليس في الأرض عربي إلا ونحن نرغب فيه ونرهب ثم انصرف المغيرة النساء أربع والرجال أربعة وكان المغيرة بن شعبة يقول أن النساء أربع والرجال أربعة رجل مذكر وامرأة مؤنثة فهو قوام عليها ورجل مؤنث وامرأة مذكرة فهي قوامة عليه ورجل مذكر وامرأة مذكرة فهما كالوعلين ينتصحان، ورجل مؤنث وامرأة مؤنثة فهما لا يأتيان بخير ولا يفحان الوالي والجاني روى الجاحظ عن بعضهم ان واليا اتي برجل جنى جناية فامر بضرب رأسه فلما مد قال بحق رأس امك الا عفوت عني قال الوالي للجلاد اوجع فقال الجاني بحق خديها ونحرها قال الوالي اضرب قال الجاني بحق سدييها قال الوالي اضرب قال الجاني بحق سراتها قال الوالي ويلكم. دعوه لا ينحضر قليلا ابن أبي عتيق وعائشة رضي الله عنها قيل إن ابن أبي عتيق عبد الله ابن محمد بن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق دخل على عائشة رضي الله عنها يعودها في مرضها الذي ماتت فيه فقال لها جعلت في ذاتي فقالت بالموت فقال فلا في ذاتي فإني ظننت في الأمر مهلا أدهى العرب قيل إن أم عمرو بن العاص النابغة امرأة من عنزه ضربته وهو صغير عندما درج وتكلم فقال لها ستعلمين وانصرف إلى أبيه وهو في نادي قوله فجلس في حجره فبال عليه وكان أبوه قادوره متقذرا في خلقه عسر فتأثث منه وأراد ضربه فمنعه قومه وقالوا هذا طفل لا يعقل فنهض مغضبا ودخل على النابغة فأوجعها ضربا وأقسم لها لئن بعثت به إليه وهو في النادي ليعودن إليها بأشد مما بدأ ولما خرج من عندها قال عمر لأمه ألم أقل لك ففكت وجهها ونادت بالويل فسمعها العاص فرجع وتناول الصوت فقالت له مهلا حتى أحدثك عن ابنه فحدثته فعجب وقال والتعبة إنه لداهيه فاحذريه فكانت تحذر ثم لقمت عليه مرة فضربته ورصدته فلن يجد محيصا عنها سحابه يوم فلما أصبح أملث منها وذهب إلى أبيه فوجده في الحجر مع قريش وساداتهم فلما رآه أبوه انتهره فقال له عمر إن أمي تدعوك فقال كذبت وجهده به فذهب ثم عاد وفي يده نقبة يعني ثوب نقبة خلق وصرة كانت أمه تمتهن فيها أي تقضي أشغالها ثم قصد أباه من قبل ظهره فلم يشعر به حتى قام على القوم فنشر النقبة وقال لأبي إن أمي تدعوك وهذه أمارة فرم القوم النقبة بأبصارهم وعاد العاص يتميز غيظا وتناول منه النقبة واحتمله فأتى به منزله فانحنى على المرأة ضربا وجعلت تسترفقه وتستنصته وقد أخذ الغضب بسمعه وبصره حتى أدخنها وسكن غضبه فلما شف غيظه جلس وقد خامره الندم لما نال منها فقالت والله ما لي من ذنب ولا أحسبني دهيت إلا من قبل ولدي فإني ضربته بالأمس فقال لها ألم تنفيذه الي بالنقبة أمارة إلي فأقسمت أنها لم تفعل فقال العاص لعمر ألم تقل بذلك فقال إنها ضربتني أمس فقال العاص أشهد أنك أذه العرب هند تذل الحجاج وصف للحجاج حسن هند بنت النعمان ابن بشير الأنصاري فانفذ إليها يخصبها وأجزل لها مالا جزيلا وتزوج بها وشرط لها عليه بعد الصداق 200 ألف درهم ثم دخل عليها في بعض الايام وهي تنظر في المرآة وتقول وما هند الا مهرة عربيه سليله افراس تحللها بغل فإن ولدت فحلا فلله ذرها وإن ولدت بغلا فقد جابه البغل فانصرف الحجاج راجعا ولم يدخل عليها ولم تكن علمت به فاراد الحجاج طلاقها وأنفذ إليها عبد الله بن صاهر وأنفذ لها معه مئتي ألف درهم وهي التي كانت عليه وقال يا ابن صاهر فلقها بكلمتين ولا تجد عليهما فدخل عبد الله بن صاهر عليها فقال يقول لك أبو محمد الحجاج كنت فبنتي وهذه المئة ألف درهم التي كانت لك قبلا فقالت اعلم يا ابن صاهر إنا والله كنا فما حمدنا وبنا فما ندنا وهذه المئة ألف درهم التي جئت بها بشارت لك بخلاصي من كلب ثقيل فبلغ بعد ذلك عبد الملك بن مروان خبرها ووصف له جمالها فأرسل إليها يخطبها فأرسلت إليه كتابا تقول فيه بعد السنة اعلم يا أمير المؤمنين أن الإناء ولغ فيه الكلب فلما قرأ عبد الملك الكتاب ضحك من قولها وكتب إليها يقول إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب فاغسل الإناء يحل الاستعمال فلما قرأ كتاب عبد الملك لم يمكنها المخالفة فكتبت إليه بعد الثناء عليه يا أمير المؤمنين والله لا أحل العقد إلا بشرط فإن قلت ما هو الشرط قلت أن يقود الحجاج محملي من المعره إلى بلدك التي أنت فيها ويكون ماشيا حافيا بحليته التي كان فيها اولا فلما قرأ عبد الملك ذلك الكتاب ضحك ضحكا شديدا وأنفذ إلى الحجاج وأمره بذلك فلما قرأ الحجاج رسالة عبد الملك أجاب وامتثل الأمر ولم يخالف. وأنفذ إلى هند يأمرها بالتجهز فتجهزت وسار الحجاج في موقبه حتى وصل المعرة بلد هند فركبت هند في محمل الزفاف ورتب حولها جواريها وخدمها وأخذ الحجاج بزمام البعير يقوده ويسير بها فجعلت هند تتواغد عليه وتضحك مع الهيفاء دايتها ثم قالت للهيفاء يا دايا اكشفي لي سجف المحمل فكشفته فوقع وجهها في وجه الحجاج فضحكت عليه فأنشد يقول فإن تضحكي مني فيا طول ليلة تركتك فيها كالقبائل المفرج فأجابته هند تقول وما نبالي إذا أرواحنا سلمت بما فقدناه من مال ومن نشر فالمال مكتسب والعز مرتجع إذا النفوس وقاه الله من عطب ولم تزل كذلك تضحك وتلعب إلى أن قربت من بلد عبد الملك فرمت بدينار على الأرض ونادت يا جمال إنه قد سقط منا درهم فارفعه إلينا فنظر الحجاج إلى الأرض فلم يجد إلا دينارا فقال إنما هو دينار فقالت بل هو درهم قال بل دينار فقالت الحمد لله سقط منا درهم فعوضنا الله دينارا فخجل الحجاج وسكت ولم يرد جوابه ثم دخل بها على عبد الملك بن مروان فتزوج بها كأن أمه نطحت حضر أعرابي على مائدة بعض الخلفاء فقدم جدي مشوي فجعل الأعرابي يسرع على المائدة في اكله منه فقال له الخليفة أراك تأكله بحرد كأن أمه نطحتك فقال أراك تشفق عليه كأن أمه أرضعت طرائف القباط والفخا المسح على اللحية سأل رجل الشعبية عن المسح على اللحية فقال خللها قال الرجل أتخوف ألا أبلها فقال الشعبي أنت خوفت فانقعها من أول الليل امرأة عرجاء وجاء رجل إلى الشعبي وقال إني تزوجت امرأة وجدتها عرجاء فهل لي أن أردها فقال له إن كنت تريد أن تسابق بها فردها أيقم الشعبي ولقي رجل الشعبي وهو واطف مع امرأة يكلمها فقال الرجل أيقم الشعبي فأومأ الشعبي إلى المرأة وقال هذه أي الأصابع؟ وروى الشعبي يوما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تتحروا ولو ان يضع أحدكم إصبعه على التراب ثم يضعه في فيه فقال رجل من الحاضرين أي الأصابع؟ فتناول الشعبي إبهام رجله وقال هذه ذاك مثل هذا قال رجل لإياس بن معاوية لو أكلت التمر تضربني قال لا قال لو شربت قدرا من الماء تضربني قال لا قال شراب التمر النبيض أخلاط منها فكيف يقول حراما قال اياس لو رميتك بالتراب ايوجع قال لا قال لو صببت عليك قدرا من الماء أينكشر عضو منك قال لا قال لو صنعت من الماء والتراب طوبا فجبت في الشمس فضربت به راسه كيف يكون؟ قال ينكسر رأس قال اياس ذات مز هذا رجل يغلب إيات. وروي عن اياس بن معاوية أنه قال ما غلبني أحد قط سوى رجل واحد وذلك أني كنت في مجلس القضاء بالبصرة فدخل علي رجل شهد عندي أن البستان الفلاني وذكر حدوده هو ملك فلان فقلت له كم عدد شجره فسكت ثم قال منذ كم يحكم سيدنا القاضي في هذا المجلس فقلت منذ كذا فقال كم عدد خشب سقفه فقلت له الحق معك وأجزت شهادته. قاض يستشير مجوسيا أراد نوح ابن مريم ان يزوج ابنته فاستشار جارا له مجوسيا فقال المجوسي سبحان الله الناس يستفتونك وانت تستفتيني قال لا بد ان تشير عليه فقال إن رئيس الفرس كسرى كان يختار المال ورئيس الروم قيصر كان يختار الجمال ورئيس العرب كان يختار الحسد ورئيسكم محمد كان يختار الدين تنظر لنفسك بمن تقتدي الأعمش وأبو ليلى جرى بين الإمام الأعمش وبين زوجته كلام وكان يأتيه رجل يقال له أبو ليلى مكفوف فصيح يتكلم بالإعراب يتطلب الحديث منه فقال يا أبا ليلى امرأتي نشزت علي وأنا أحب أن تدخل عليها فتخبرها مكان من الناس وموضع عندهم فدخل عليها أبو ليلة وكانت من أجمل أهل الكوفه فقال يا هنتاه إن الله قد احسن قسمك هذا شيخنا وسيدنا وعنه نأخذ أصل ديننا وحلالنا وحرامنا فلا يضرنك عموشه عيني ولا عموشة ساقين فغضب الأعمش وقال يا أعمى يا أعمى الله قلبك كما أعمى عينيك قد أخبرتها بعيوب كلها أخرج من بيتي وجهك إلى ثيابك وجاء رجل إلى أبي حنيفة فقال له إذا نزعت ثيابي ودخلت النهر أغتسل فإلى القبلة أتوجه أن إلى غيرها فقال له الأفضل أن يكون وجهك إلى جهة ثيابك لألا تسرق سفيان يبكي قال أحدهم كنت أمشي مع سفيان بن عيينة إذ أتاه سائل فلم يقم معه ما يعطيه فبكى فقال يا أبا محمد ما الذي أبكى قال أي مصيبة أعظم من ان يؤمل فيك رجل خيرا فلا يصيبه عزة النفس دخل عمارة بن حمزة يوما على المنصور في مجلسه فقام رجل وقال مظلوم يا أمير المؤمنين قال من ظلم قال عمارة بن حمزة غصبني ضيعتي فقال المنصور يا عمارة قم فاقعد مع خصمي فقال ما هو لي بخصم إن كانت الضيعة له فلست أنازعه فيها وإن كانت لي فقد وهبتها له ولا أقوم من مقام شرفني به أمير المؤمنين وأقعد في أدنى منه لأجل ضيعة نوادر البخلاء والثقلاء والطفيليين يشكون اللحم في الخير ويقال إن من عادة أهل مرو إذا ترافقوا في سفر أن يشتري كل واحد منهم قطعة لحم ويشكها في خير ويجمعون اللحم كله في قدر ويمسك كل واحد منهم طرف خيطه فإذا استوى جر كل منهم خيطه وأكل لحمه وتقاسم المرض لو خرجت من جلدك لم أعرفك ومن أعاجب أهل مرو أيضا أن رجلا من أهل مرو كان لا يزال يحج ويتجر وينزل على رجل من أهل العراق فيكرمه ويكفيه مؤونة ثم كان كثيرا ما يقول لذلك العراقي ليت أني قد رايتك حتى أكافئك لقديم إحسانك وما تجدد لي من البر في كل قدم فأما هنا فقد أغناك الله عني فعرضت لذلك العراقي بعد دهر طويل حاجة في تلك الناحية فكان مما هون عليه مكابدة السفر ووحشة الارتراض مكان المروزي هنالك فلما قدم مضى نحوه في سياب سفره وفي عمامته وقلنسوته وكسائه ليحط رحله عنده كما يصنع الرجل بثقته وموضع أنسه فلما وجده قاعدا في أصحابه أكب عليه وعانقه فلم يره أثبته ولا سأل به سؤال من راه قط قال العراقي في نفسه لعل إنكاره إيايا لمكان القناع فرمى قناعه وابتدا مساءلته فكان له أنكر فقال لعله أن يكون إنما أتي من قبل العمامه فنزعها ثم انتسب وجدد مساءلته فوجده أشد ما كان إنكارا قال فلعله إنما أتي من قبل القلنسوة وعلم المروزي انه لم يبقى شيء يتعلق به المتغافل والمتجاهل فقال لو خرجت من جلدك لم اعرك والله لا ذقته يا اعرابي ومن بخلاء العرب المشهورين ايضا ابو الاسود الدؤلي فقد قيل وقف اعربي على ابي الاسود وهو يتغدى فسلم فرد عليه ثم أقبل على الأسك ولم يعزم عليه، فقال له: إني قد مررت بأهلك. قال: كذلك كان طريقك. قال: ومرأتك حبلا. قال: كذلك كان عهدي بها. قال: قد ولدت. قال: كان لا بد لها أنت تلي قال: ولدت غلامين. قال: كذلك كانت أمها. قال: ما سأحذهما؟ قال ما كان التقوى على, على ارضاع اثنين قال مات الآخر قال ما كان ليبقى بعد موت أخيه قال وماتت الأم قال حزنا على ولديها قال ما اطيب طعامك قال لأجل ذلك أكلته وحدي والله لا ذقته يا أعرابي أنا والقدر طبخ بعض البخلاء قدرا من الطعام وجلس يأكل مع زوجتي فقال ما أطيب هذا الطعام لولا كثرة الزحام فقالت امراته وأي زحام وما ثم إلا أنا وأن قال كنت أحب أن أكون أنا والقبر ما كنت تفعل لو أكلت رغيفا أنشد أبو طالب البريدي الرازي لبعض أهل دمشق ودعوتني فاكلت عندك لقمة وشربت شرب من استتم خروفا وسائتني في اثر ذلك حاجة ذهبت بمالي سالدا وقريفا فجعلت افكر في باقي ليلتي ما كنت تفعل لو أكلت رغيفا دعاه وأخر الطعام ومن طرف نوادر ابي عبد الله بن الحجاج في رجل دعاه وأخر الطعام إلى المساء، فقال يا ذاهبا في داره جائيا بغير معنى وبلا فائدة قد جن أضيافك من جوعهم فقرأ عليهم سورة المائدة لما لا تدعوني إلى طعامك قال رجل لبعض البخلاء: لما لا تدعوني إلى طعامك قال لأنك جيد المضغ سريع البلع إذا أكلت لقمة هيأت أخرى فقال يا أخي أتريد إذا أكلت عندك أن أصلي ركعتين بين كل لقمتين البخيل واللحم قال رجل من البخلاء لأولاده اشتروا لي لحما فاشتروا فأمر بصدخه فلما اشتوى أكله جميعه حتى لم يبقى في يده إلا عظمه وعيون أولاده ترمق فقال ما أعطي أحدا منكم هذه العظمة حتى يحسن وصف فيها. فقال ولدها الأكبر أمشمشها يا أبتي وأمصمصها حتى لا أدع للذر فيها مقيلا قال لست بصاحبها فقال الأوسط ألوكها يا أبتي وألحسها حتى لا يدري أحد لعام هي أم لعامين قال لست بصاحبها فقال الأصغر يا أبتي أمصها ثم ادقها واسفها سفا قال أنت صاحبها وهي لك زادك الله معرفة وحزما رغيف البخيل قال أحدهم في ذلك يجوع ضيف أبي نوح بكرة وعشية أجاع بطني حتى وجدت طعم المنية وجاءني برغيف قد ادرك الجاهليه فقمت بالفأس كيما أدق منه شظيه فسلم الفأس وانصاع مثل سهم الرمية، فشج رأسي ثلاثا ودق مني ثنيا ما أكثر الشحاذين اشترى أحد البخلاء دارا وانتقل إليها فوقف ببابه سائل فقال له البخيل يفتح الله عليه ثم وقف ثاني فقال له مثل ذلك ثم وقف ثالث فقال له مثل ذلك فالتفت إلى ابنته فقال لها ما اكثر السؤال في هذا المكان فقالت ما دامت الأعطيات على هذا المنوال فلا بأس علينا الضيف الثقيل نزل رجل عند قوم واطال الضيافة فكرهوا إقامتهم فقال الزوج لزوجته كيف لنا أن نعلم مقدار إقامته قالت نتشاجر غدا ونتحاكم إليه للعلم متى يرحل فتشاجرا. وقالت الزوجة للضيف أستحلفك بالله الذي يبارك لك في سفرك غدا أينا أظلم فقال الضيف والله الذي يبارك لي في إقامتي عندكما شهرا ما أعلم أيكما أظلم صمع أشعب قيل لأشعب ما بلغ طمعك قال أرى دخان جاري فأفت خبزي وما رأيت رجلين يتساران في جنازة إلا قدرت أن الميت لي بشيء من ماله وما زفت عروس إلا كنست بيتي رجاء ان يغلطوا فيدخلوا بها إلي من أخبار نظر رجل من الطفيليين الى قوم من الزنادقة يسار بهم الى القتل فرأى لهم هيئة حسنة وتيابا نفيسة فظنهم يدعون الى وليمة فتلطف حتى دخل في لسيفهم وصار واحدا منهم فلما بلغ صاحب الشرطة قال أصلحك الله لست والله منهم وإنما أنا طفيلي ظننتهم يدعون الى صنيع. فدخلت في جملتهم فقال ليس هذا مما ينجيك مني اضربوا عنقه فقال أصحك الله إن كنت ولا بد فاعلا فأمر السياف أن يضرب بطني بالسيف فإنه هو الذي ورطني هذه الورطة فضحك صاحب الشرطة وكشف عنه فأخبروه أنه طفيلي معروف فخلى سبيلا نوادر الأعراض الأعرابي يقسم الدجاجات. قدم أعرابي من أهل البادية على رجل من أهل الحضر فأنزله وكان عنده دجاج كثير وله امرأة وابنان وبنتان قال فقلت لامرأتي اشوي لنا دجاجة وقدميها إلينا نتغذى بها وجلسنا جميعا ودفعنا إليه الدجاجة فقلنا اقسمها بيننا نريد بذلك أن نضحك عليه فقال لا أحسن القسمة فإن رضيتم بقسمتي قسمت بينكم قلنا نرضى فأخذ رأس الدجاجة فقطعه فناولنيه اياه إياه وقال الرأس للرئيس ثم قطع الجناحين وقال الجناحان للابنين ثم قطع الساقين وقال الساقان للابنتين ثم قطع الزمكة أي أصل الذنب وقال العجز للعجوز ثم قال والزور للزائر فلما كان من الغد قلت لمرأة اشوي بخمس دجاجات فلما حضر الغداء قلنا اقسم بيننا قال شفعا أو وسرا قلنا وسرا قال أنت وامرأتك ودجاجة ثلاثة ثم رمى بدجاجة وقال وابناك ودجاجة ثلاثة ورمى إليها بدجاجة وقال وابنتاك ودجاجة ثلاثة ثم قال وأنا ودجاجتاني ثلاثة فأخذت دجاجتين فرآنا ننظر إلى دجاجتين فقال لعلكم كرهتم قسمة الوتر قلنا اقسمها شفعا فقبضهن إلي ثم قال أنت وابناك ودجاجة أربعة ورمى إلينا دجاجة ثم قال والعجوز وابنتاها ودجاجة أربعة ورمى إليهن دجاجة ثم قال وأنا وثلاث دجاجات أربعة وضم ثلاث دجاجات ثم رفع رأسه إلى السماء وقال الحمد لله أنت فهمتنيها السفر والفراق أراد عربي سفرا فقال لمرأة عد السنين لغيبتي وتصبر وذر الشهور فإنهن قصار فأجابته اذكر صبابتنا إليك وشوقنا وارحم بناتك إنهن صغار فأقام وترك السفر الرجل الذي طلق خمس نسوة ومن طرف الأصمعي ما حدثه قال قلت للرشيد يوما بلغني يا أمير المؤمنين أن رجلا من العرب طلق خمس نسوه قال الرشيد: إنما يجوز ملك رجل على أربع نسوه فكيف طلق خمسان؟ قلت كان لرجل أربع نسوه فدخل عليهن يوما فوجدهن متلاحيات متنازعات وكان الرجل سيء الخلق فقال إلى متى هذا التنازع ما إخال هذا الأمر إلا من قبلك يقول ذلك لمرأة منهن اذهبي فأنت طالق فقالت له صاحبتها عجلت عليها بالطلاق ولو أدبتها بغير ذلك لكنت حقيقا فقال لها وأنت أيضا طالق فقالت له الثالثة قبحك الله فوالله لقد كانت إليك محسنتين وعليك مفضلتين فقال وانت ايتها المعدده اياديهما طارق ايضا فقالت له الرابعه وكانت هلاليه وفيها اناث شديده ضاق صدرك عن أن تؤدب نساءك الا بالطلاق فقال لها وانت طارق ايضا وكان ذلك بمسمع جاره له فاشرفت عليه وقد سمعت كلامه والله ما شهدت العرب عليك وعلى قومك بالضعف إلا لما بلوه منكم ووجدوه منكم أبيت إلا طلاق نسائك في ساعة واحدة قال وأنت أيتها المؤنبة المتكلفة طالق إن أجاز زوجك فأجابه من داخل بيته قد اجزت قد الفيل أكبر من البقرة وصلى اعرابي خلف امام صلاه الصبح فقرا الامام سوره البقره وكان وكان الاعرابي مستعجلا ففاته مقصوده ولما بكر في اليوم الثاني وبدا الامام بسوره الفيل واللهاربا وهو يقول الفيل اكبر من البقره اقراوا كتابية. جاء باعربي متهم ومعه دليل براءته وهو يقول ها امقرأوا كتابي فقيل له هذا يقال يوم القيامة فقال هذا والله شر من يوم القيامة إن يوم القيامة يؤتى بحسناتي وسيئاتي وأنتم جئتم بسيئاتي وتركتم حسناتي